أماما أماما أماما جنود الفدى أعدت شباب اليوم الفدى أعيدوا, أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق كل قانهوا ودفت معاقل جند العباد شبابا ليوم الندى أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الأقس القره ودفتوا معاقل جند العذا فلهم جعود لنا غاية إلى الله كنا لنشر الغدى وأنا على الحظ نمشي به جنودا ودن المفتدى فنحن جنود لنا غاية إلى الله قمنا لنشر عهدى على الحق نمشي مني جنودا لقر ودن المفتدى أماما أماما جنود الفدى أعد شبابا ليوم إلى الحق تلطانه ودركوا معاقل جند عذا أماما أماما أماما جنود الفضاء أعز الشباب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا, أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق تلطانه ودركوا معاقل جند رب السماء إننا أقدنا الخناصر أن نرفعك لنمشي إلى الكفر في أرضه ندك الضلال لكي نمنعك فيا دين رب السماء إننا أقدنا الخناصر أن نرفعك نمشي إلى القفر في أرضه ندفو الضلال لكي لم نعاما أماما أماما جلودا فدى أعد شبابا ليوم فدى أعيدوا, أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الأقصى القنه ودفو معاقلة للعباء اما من جنود الفدا اعيد الشباب اليوم نداء اعيد اعيد اعيد الى الحق سنصانه ودسكم رذيلهم بالعدا من منايا باشياقنا نذيق العدو ولباسنا فنحن نرى المجد يرنو لنا خلال السيوف وطعان القناة خروف المنايا لأسيافنا نذيق العدو ولضى بأسنا فنحن نرى المجد يرنو لنا خلال السيوف وطعان العمل رسول قاله ودكوا عاقل جل الى العداء اماما اماما اماما جنود الفدار اعيد الشباب ليوم اذا اعيد اعيد اعيد الى الحق تلقاه ودكوا معاقلة دند العذا إلى النصر النصر النصر حول اللواء أجمع قلوب الشباب ليوم البداه إلى النصر النصر النصر حول اللواء أجمع قلوب الشباب ليوم البداه تذكوا القاله ودسوا ماطلذ دنيدا اماما اماما اماما جنودا لذا اعذ الشباب اليوم لذا اعيد اعيد اعيد الى الحق سن ودكوا معاقل جند العذا أماما أماما أماما جنود الكتاب أعد الشباب ليوم النداء أعيدوا, أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العذا